والذين كفروا feta se lago wa لكذ أنهم كرهونا أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَوْضَحَ لَهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ them Seni Mmm. <laughs> What? وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك la na wom fe Altyazı I'm not one who. Velazi den قُل لَّنْ أَنَّهُ لا ويقول الذين آمنوا له لا نزلت سورك فإذا Thank <laughs> you. her uh... إِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ bye أَمْ حسب الذين في بِالسِّحْرِ أَنَّهُمْ What's up?